ك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك. من The You... Why? آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قوله On niคุณ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر ومن فلا مرد له وما له من دونه من واش صدق الله الله